هذا توكيد ايضا من الخضر ان ما سيفعله ياداه اي طبع يحكم على ظاهر الاشياء فقال له اتبعني بشرط الا تعترض على ما افعل هنا سؤال بمناسبه هذه الايه وهو انما ذكرنا من احترام المتعلم مع العالم انه يوقره ويحترمه ولا يكثر ان يعترض عليه اذا فعل العالم شيئا منكرا على الظاهر الا يجوز الاعتراض عليه وهل ان اعترضت عليه يعد ذلك سوء ادب مع العالم الجواب يحتاج الى تفصيل المنكر في الامر طريقة صوفية يقول الشيخ للمريد كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل هذا كلام مرفوض ان اتي عيدة عقلي تماما لا يقوله احد نحن عهدنا في مجالس كبار العلماء أنه كان يعترض على شيخه ولكن بأدب لا مانع من الاعتراض لأن العلم لا يكون إلا بهذا وقد سئل إلى من العاقل انظروا إلى جواب الاعرابي جواب دقيق جدا لو تتبعه المسلم في حياته أظن لن يجد أي مشاكل والنوع الذي اقصده تهويل المرء في غير محله بغير دافع شرعي، وسأوضع تيل لاعراضي من العاقل قال الفطن المتغافل هذا هو العاقل يفوت وهو يعلم يعلم الشيء ويتغاضى عنه هذا هو العاقل. كثير من المشاكل التي تثار في الحياة الزوجية تحتاج إلى هذا النوع تفعل المرأة شيئا هذا الشيء لا يضر كثيرا من الناحية الشرعية والرجل يعلمه فلا يتركه. لا بد ان ينكت عليه. فتحدث مشكلة. هنا جواب الاعراض يجد محله. ان من العقل بعدما عرف وان الامر ليس بذاج. لا يتصل بالشرع. تغافل ايها الرجل. فالعاقل هو الفطن المتغافل. انما الصوفي يقول له كن بين هذا الشيخ كالميت بين هذا بين هذا المغسل ماذا كانت النتيجه كانت النتيجة ان يفعل الشيخ في المناكير معذره ان يسمى شيخا انما دستلاحهم هم يفعل كل منكر والمريد لا يعترض ابدا لماذا كن بين يدي المريء الشيخ كالمي يقلبه المغسل يمنة ويقرأ يقلب بل لو ارضا مع فرض. لا ان الادب مع الشيوخ لا ينافي ان اوصل اعتراض عليه دخل الامام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه على شيخ له يسمى الداخلي قال الداخلي حدثنا فلان عن فلان عن فلان وساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له البخاري بل هو فلان عن فلان قال الداخلي اتعترض علي دخل دوشخ البخاري قال له اتعاند علي قال ارجع الى افلك اي انظر لو سمحت انظر في كتابك ففتح الداخلي كتابه فوجد الامر كما قال البخاري فاسمع على البخاري هل ترون سوء ادب في عبارة البخاري مع الداخلي صحح له خطا ومن الشيوخ الاجلاء الذين لا يعرفهم الناس إنما يعرفهم أهل العلم نعيم ابن حماد من مشايخ البخاري ايضا كان يحدث يوما بحديث فقال له يحيى بن معين إمام آخر من ائمه هذه الأمة الكبار جدا جدا قال له بل هو كذا عن كذا وأنت اخطات فارغى نعيم وأجدد فكل أخطأ قال يحيى له انا والله في كتابك كما اقول دخل نعيم بن حماد الى كتابه ففتحه فوجد ان الصواب مع المعترض اتدرون يقول له هل تتبر عن حق هل قال انا شيخ ولا يجوز ان يرد علي تلميذ هذا اسقاط لهيبتي لا الحق حق والإمام الشافعي يقول ما دفع رجل حقا إلا سقط من نظري وما أذعن له إلا هبته واعتقدت مودته ويقول الإمام الشافعي أيضا رحمه الله ما ناظرت أحدا فأحدثت أن يغفر بل وجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو ليس على لساني المقصود ان يظهر الحق على لساني على لساني اخي لا يتناظر العلماء كأنهم اضباب كل منهم يرجو ان يظهر على صاحبه هذا من حظ النفس بل هو اخوك الله عز وجل في معرض القصاص والقتل رجل قتل رجلا بعد القتل شيء يمكن أن يبغد الرجل الرجل لأجله قتل أخي أحبه أنا أمقته حتى ترضى الأرض أنها تبتلع الدم المسفوع لا أرضى عليه أبدا ولع ذلك الله عز وجل يقول فمنعفيا له من أخيه شيء قاتله ويقول من أخيه يذكرك أنه أخوك فمن عُفِيَ له وهذا في معرض القتل فما ذلك إذا كان مجرد جد العلم؟ ماذا قال معاذ بن حماد؟ قال من الذين يقولون أن يحيى بن عبّد بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث، والله أن تأمير المؤمنين في الحديث. يقول للوذيذ أنفأمير المؤمنين في الحديث. لأجل هذا كانت بركة العلم كثير من الناس يعظ ويعلم ولا تجد ثمرة جزء من هذه التدعه يقع على العالم أنه لم يخلص النيه في علمه مئة بالمئة أنه يقول الشيء ولا يفعله لذلك لا تجد بركة في علمه إن احترامنا للشيوخ لا يمنع أن أوصل اعتراضي عليه ولكن بأدب قال الإمام الشافعي تعمدني بنصحك في انتراضي ولا تلقي النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيث لا أرض اجتماعة فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تعتطع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 اللهم آت نفوسنا تقواها وجبتها انت خير من جكاها انت وليها ونولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا ذلك عندنا واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وللكم الله اكبر الله يعلم ما تصنع ونحتصره عايزين الجهل تقرا يعني ممكن تسالي الله تبارك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وزيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وشياطين أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مُضل له ومن يعبد فلا عار له. لا الله الله الله وحده لا شريك له. أن محمد عبده ورسوله. أما بعد. فإن أسبق الحديث أستاذ الله تعالى واحسن الهدي حبي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل جدعة ضلالة وكل ضلالة في سنها شاء الله سيرة في في, إن احنا نبدأ في درس من أو علماء الامة حسى ان يخرج وعد الشباب الغيور يتقلب هؤلاء وفي السنوات القادمة نجد من يسجل فرائع ما تعلم او من يجيد الناس لعلم فحيحا اذا اراد علم فبكل اسف نظم لقلوب الساحن العلماء الحقسيين تجد حكم الله عز وجل الميسر لا يصل إلى الناس وتجد الناس تستبشع احيانا الأحكام الشرعية لانها ثقيلة يقول هذا حرج أنا لا أستطيع أن أنا أفعل هذا الزي تستطيع والله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا دين الله عز وجل الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قاله لا يمكن أن يكون فيه حرج عليكم السلام يا, يا لا يمكن أن يكون فيه حرج. لا يمكن. الحرج من أين يأتي؟ من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أن نفس السائل خبيثة. والنفوس الخبيثة تستصعب السهم. صلاة الخمس ما المشكلة في صلاة الخمس؟ ان يقوم كل صلاة يصلي. ما هي المشقه تصور من الناس يقول لك دي مشقه دلب انا لاقيت عملي ما جعل عليكم في الدنيا حرج يسر ولا تعسروا طب ما دخل هذا بالعص الناس نفسها خالص بتتصنع الاسم في الاخر ان الذي بلغ الفتية بلغها خطا لن يحصل وصول العلم فبالتالي كان سوف فدين الله عز وجل يضع بين الافراط والتفريط رجل يشدد جدا بدعوة الاحتياط لاجل أن نتورع لاجل أن نتورع لاجل أن نتورع نهاية الورع ده إيه عبارة عن تشددات على النفس يجد الإنسان نفسه كل شيء يأخذ بالأشد بالأشد بالأشد إذا تجد أنه لا يتردد ورجل آخر إلا تفسر ولا تفسر ولا تفسر ولا تعسر وسائر الحبل الغير بالذات في نفائل الطلاق والطلاق واحد يا تشوف أنا طلقت مراد وأنا غضان ولا تعشرين جنيه وروح وعشت عنه مكانه عن هذا دي انا رأيتها بعيني واذا ندليش عشرين جنيه دي انا مش هترجع له يبقى دخوله بها زنة هذا منتشر موجود في مثلا لجنة الفتوة في الازهر هذا شيء رأيته بعين. واحد جاب وقال لها وقلقت مرأة عن ارسل يجياله ما عادش تعمله ايه ما عادش تعمله مش يسألوا لو انت طلقت ولا طلقت في ولا عملت ايه ولا ولا ما عادش تعمله انت اقتجعلان اقتغضان يقول لي قال رسول ابن ماكش تعمل مثلا لا هذا يعتبر خطأ جثير لان الرجل قد يتلق امرأة ثلاث مرات دائمات بيننا كبرى يقول لي ادخل بيها وقت عشرين جناعة راح العلماء الربانيون عالم رباني لا يتكلم الا عن الله عز وجل الا بدون نفسه اجتهابات اجتهابات تقيمة اولا هؤلاء جل احنا نطمع الساحه القادمه يكون فيها هذا النمط المفقود في الامه المسلمة ولا شك ان سير العلماء من اكبر الدوافع على الوصول إلى هذا الهدف اقرا كثيرا من الروايه تجد ان لما تقرأ الروايه الاسلاميه وتستمتع وتشعر باندفاع احيانا عنيف لا تملكها من الدموع وانت تقرا مثل موقف صحابه الغزوه مثلا الواقعة المشهورة اللي هي صحابي يعني اسمه سعد بن هشام او كذا ابن هشام قال لما انتهينا من الغزه ذهبت اتفقد اخي فوجدته بين الجرحى وهو يقول ما ما يريد ان يشرب ماء وكان جنبيه تقريبا 10 او خمستاشر من الجرحى الاثنين الذين يعالجون الموت وكل منهم يقول أريد, ماءً. أريد أن اشرب ظمآن فلما هم أن يسقي أخاه قال سل الذي بجانبي لعله أشد ظما مني فسألوا قال سل الذي سل حتى ذهب إلى العاشر قال لأسل لأ غيري لعله اشد عظيم فرجع الى أخي فجدهم مات فرجع إلى العاشر مات أي إثار يمكن أن يكون في رجل الموت من العطش ومع ذلك يعاني روحه تخرج ومع ذلك في هذا الموقف الذي لا يثار فيه ويقوم الإنسان يبحث عن روحه يبحث عن حياته يؤثر أخاه على نفسه هذا الموقف لما تقرأه يؤثر فيه وتجد أنك لا تستطيع أن تتمالف جمعك من لو حكيت لك مثل أن ابن عمر كان ماشي ومعاه رجيف واحد ليس معه غيره فأعطاه للمسكين لأ الموقف الآخر يؤثر أكثر لما ترى مثلا رجل كعمر بن الجموح، رجل أعرض شديد العرض مش عرض كده شديد العرض ويريد أن يحارب يريد أن يكر والحرب جمال كانت تدل على مدى فجاعة الرجل مش واحد جبان لو الواحد استخداله ولا رأى خياله يمس جلده ومع ذلك ممكن يهدي المدينة بكاملة هو قاعد تحت الأرض بيشرب مثلا تجاير ولا بيشرب شاي هو قاعد يوم عامل كده وانتلع صاروخ من الموته مثلا مئة ألف الحرب زمان كان لا نقياس آخر غير اليوم ولذلك الله عز وجل يقول في اليهود لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هو ده الحرب عنده يعني المواجهة الشخصية ما فالحرب عند العرب كانت مواجهة شخصية فالحرب عند العرب كانت مواجهة شخصية وهنا يقال ده اقباله على الموت اشد من واحد يركب مثلا دبابة واحد ورا جبل او زمان كان تبحيث الجهاز اوضح واحسن لانه يأتي كل دار ابنه اقل حركة او اقل تهو يمكن ان رأسه تطير سياد عمر ابن الجموح الاعرج يريد ان يحارب ويريد ان يقتل ويكر, ويكر وكان له سسة من الاولاد يقاتلون في جسل مثلهم قالوا وأبانا من ممن عذر الله أعرج الأعمى والمريض ليس عليه حرج في مسائل الجهاد مش مش معلاش حرج المزيد السلو ويعمل لأي حاج ليس عليه حرج لا في الجهاد فقط الذي يحتاج إلى كر وخر فدك الرجل وقال أريد أن أطأ بعجابي هذه في الجنة دعوني فذهب يشتكي بعينين دامعتين لمرجل عليه الصلاة والسلام أريد أن يقاتل يمنعونا فقال خلو على الله ان يرزفه شهادة بطباية الحال كان اول من قتل او من اوائل الذين قتلوا <تصفيق> قال عليه الصلاة والسلام لقد رأيته في الجنة ونا بعرضته من اوام وطأ الرجل بعرضته في الجنة اي روح هذه قلبه قلب شاب كثير من الصوار اليوم قلبه ثمن 28 سنة وقلبه شاب لا يريد ان يفعل شيئا الرجل اللي كان سنه 85 وثمانين سنه او اكثر واسلم وهو في مكه وبطبيعه الحال لم يستطع ان يهاجر الى المدينه لضعفه ففي يوم من الايام قلبه قلب شاب وان كان جسمه كسفر قال وما الذي يقعدني بين ظهران الكفار والله لا لاخرجن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء بالمك المدينة خمسين كيلو يمشي هذا يريد أن يمشي يريد أن يكون عند مصدر الضوء والنور إزاي تطيب نفسه وهو بعيد عن مبيه عليه الصلاة والسلام يعني فخرج على الظمن عن أولاده وهو في نصف المتافة أو في ربعها أدركه التعب الذي يسيثر على العباد فغلده فأيشك أن يموت فلما استشعر هذا ضرب كسا على كس وقال اللهم هذه بيعتي لك اللهم هذه بيعتي لنبيك ومات الرجل فنجد فيه قوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى ومن يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله وان وقع اجرك على كريم تجد المسألة ليس مك حساب الله لا يتعامل مع عباده بحساب إنما يقول يرزق من يشاء بغير حساس هذا رزقنا ما له من نفاذ لما تقرأ فيه الثالثين والصالحين تجد إن انت عندك اندفاع نفس كل مثل هؤلاء لأنه هذا لابد من مراجعة السيره النبوية وكيف كان الصحابه في أشد المواقف يتصرفون أبو بكر الصديق أعوذي الله عنه محمد ابنه أسلم بعده <تصفيق> بعده بفتره فلما تقابل في بد أو في أحد يعني في غزة من الغزوات الأولى للمسلمين كان محمد بن يقول لأبيه بعدما أسلم لقد كنت أقادلك وأزوغ منك خشيت أن أقتلك ابنه في الكفار وابو بكر الصديق المسلمين، مين يقول بيقول بس بعد ما اسلم بيقول لي دا في الغزلة الفلانية كنت اتحاشاك حتى لا يسبق خيش رأسك فاقتل فقال له ابو بكر انا والله لو رأيتك لقتلتك يا ابن كافر لو رأيتك لقتلت لما. ترى هؤلاء الذين لا يجعلون أي إنسان على دينهم ولا على حب نبيهم صلى الله عليه وسلم وفجر يا نبي الحب عندك وتحب انك تلتزم وتحب انك تعيش حياتك حياة مسلمة لكن هذا أؤكد على سيرة, سيرة, سيرة, سيرة النبوية فيما يتعلق بالرعيل الأول والجيل وكيف نشر هذا الدين وحتى ملك الدنيا كلها هارون الرشيد ده متأخر يعني في القرن الثاني الهجري كانت على المنبر فورى صحابة في السماء فيقول لها أية الصحابة امطري هنا او امطري هناك فسوف يأتيني خراجك هو دا عز المسلمين امطري هنا امطري في اخر مجال في العالم خراجت سيأتيني يقول ان الاسلام هو اللي كان مسيطر على الاوضي انا ذاك فالقض من سير العلماء وسير الصحابة ان نعمل دعوة للتمسك بالاسلام ويعني حتى إن كان هناك والد يجب بمنتهى الحزم مع الرفض أن يرجع بيته الهوين إلى الله عز وجل لا يترك الحبل على الغارب الرجل مسؤول ضياع الأسر كلها يساوي رب البيت إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص كان رب البيت ما لمش الولد أن يرقص وبعض الشعراء حور هذا البيت من غوزه من أولئك الآباء الذين لا يربون أبنائهم، فقال إن كان رب البيت جحشًا مبرداً، فشيمة أهل البيت كلهم الرص، يعني يرفضه، يعني إذا كان دجال مبردا إذا تنين يرفضه. فرب البيت هو الذي عليه العامل الأكبر، ما فيش حاجة اسمها الأب يقول إنه ابنه فضولي، إزاي هذا الكلام؟ ان يومك انا عملك صديق هذه من اخطاء التربية الفادحه معنى صديق ان لا استطيع ان اقوم خطائه او معنى صديق انه ممكن يعمل معي اي حركة بعينه مع صاحبه انا رأيته والدا الابن بولي لابو عدد ما تخفش عدد وبهذه الصورة بل, بل اكثر من هذا شوفوا انا فيها جغجغ ليه من جراء هذه التربية اللي مش مثلنا القب يجب ان يفضل قب طول عمره يجب ان يفضل والد طول عمره حجز مع الولد صديق أبوه هادو لا تعرف ان اقاخيه ان اعانله بلصف مش معناه انه اصباطه فالوالد يجب ان يفضل والد له طول عمره لا يأتي بالدناوى امان اولاده ابدا وان كان يفعلها لا يأتي بالدناوى امان اولاده لولا لانه هو القدر رب البيت جعله ربا لهذا البيت فالمقصود ان الاباء عندما يسعون هذا يجب ان يرجعوا اولادهم وبيتاتهم الهوينة وارجو التذكيط على كلمه الهوينة هذه مش يفضل نفرد في حق بيته وحق اسرته عشرين سانة خمسة عشرين سنة عايزة ردعهم الى الله في يوم طبيعة الحياة تجد مشاكل و. سمعت من بعض الـ الـ الـ المشايخ تأويل لطيف جدا أحداثها من أنكله لفضله إنه قال آآ آآ يولد المولود على الفطره فأبواه إما يهودانه أو يمجفانه أو يمصرانه فهو الرجل تفائل شؤال لطيف جدا قال أنت اليوم أبو ابنك طبعا لا أبوه التلفزيون وأبوه الشارع وأبوه الماتشات وأبوه السينما وأبوه ال... دول كلهم بيشتركوا في تربيته إذا لست أنت وحدك هو أبو ابنك متى تصير والدا لابنك إذا جنته كل هذا تصير أبواتك لابنك مئة بالمئة يجب إذا اردت أنا أن اصلح بيتي أن أخرج منه كل عوامل الفساد بحزم بحجم اه انا اعامل الاهل اعامل الاولاد برفق انما لا اخليك تلفزيون في البيت يدمر دين الرجل ودين المرأة يقتله الهوينة ايضا كما ذكرت انا قبل ذلك اذا رجل تربى على الاسلام الحقيقي رأى امرأة كاشفة اللي في الشارع يتشعر واش لانه منكر فالفطره ركبت على هذا ومن تلكير الله للناس ان ركب الفطره على تعاليمه فان امر بشيء ففطرته تقبله هو اللطيف الخبير صمع الشيء ثم جعل تشريعا للشيء ومفيش تضاب انت مشعرش ونفرح فالمنكر طول عمر المنكر يجب ان تشمئج منه النصوص السليمة في التلفزيون انا ارى مسلسل وارى مواقف الخنا والحجور وأرى دا تشكول وهي تقبله في الأشجار وبعدين يطلع بره يتنشق كل هذا أنا أراه وابنتي تراها أيضا بجانبه وفي النهاية ياخذها كلها نتزوج طب الأب مش مات طب تعالين يهرب يروح يهربه ثم يزني بها وخلاص صلح لا مش مصلح مثلا ويتركها وتواجه حظها والمجتمع كل معنين مع التي زمت كله يتعاطف معه بل لو, لو علم مثل ان الاب هيروح ينزل يجيب الودي الهربان ده الله يقال لدي زنز عشان يقتل يتجد الموجودين متعطسين على الولد الذي زنز وارب ما يقفشه وارب ما ينسكه متعطسين الاول ينسب ان ينسب الرجل شايف رجل يقبل امرأة ببنته جنبه ممكن اتكسب ثاني مرة لو وقفت المسلسل على موقف خطير يبقى منتظره ممكن يقضل ما عشان المسلسل كل هذا كيف جاء كيف استمرأت المنكر مش أنكرت لا استمرأته وغير في البسط تتابع كيف جاء هذا لم يجي مرة واحدة إنما جاء تباعا بعدما قتل هذا الجهاز في نفسك الغيرة والحياء والدين وأنت لا تبرد الله عز وجل قال للناس يا أيها لا تتبعوا خطوات الشيطان مش لا تتبعوا الشيطان خطوات الشيطان لا ياخذ في الكف ابدا انما درجه درجه ويحضرني قصه حدثت للاقبال ان رجلا راهبا كان لا يخرج من صومعته فتزين له الشيطان ذات مرة بصوره رجل وأحضر معه امراه ثم قال الراهب انا على سفر واختي هذه لن أجد في الأرض آمن عليك منها آمن عليها منك فاجعلها في الصومع المجاوة وأنا سأترك لها المال وسأترك لها حتى آتي قال له والله أنا مالي دعوة يا أنت حسنا أتى الشيطان والمن فقال له فدان من الدين مش تفأل على جارك ما يأتيه يقول له لا لابد لا بد أن يأتيه من مكالك الدين أيضا اسأل على جارة هذا ليس من الرحمة في شيء بل كذا ويعد يفكر آه صحيح فجهد وطرق على الباب وظهر للباب قال يعني ألا تحتاجين شوء ما قلت له لا دخل ولم يرها حتى الآن قال انت بتسأل عليها مرة في اليوم اسأل مرتين في اليوم كل خير وكل صوات حتى يستشعروا ان الذين يعبدون الله نات من تجينه ومش متاظلتين مش متعمتين اصبح واسأل على المرة اكثر من مرتين طيب يا اخي ده يعني انت اذا اكلت وديت بجارك رغيش بديت في لئمة ده خير كتير وليه ما تحكش قدامها مثلا طبق طويل ولا تحط قدامها وركة فرخة ولا شيء من هذا فاي ام رايح حاطت ايه ايه حاطت اللحمة واسعة او القتل قدام الجاب ومخبط وداش. طيب يا اخي يعني برضو يدي مشك برضو وهو في الدنيا بخير ومفيش حاجة حصلاتيه برضو قل الله صدّالي يا حشان ان فيه انس ورد ومشاعدة المرة اتمرّة هذه آخر تبتشعرها عادة لوحداك ده هم فيش رحمة مش تخليها مفتعد مش مشاعدة في النهاية وقع بها وجمالي لما الإنسان يظل وراء هذه الخطوات لا يستشعر إطلاقا ان فيه شر قابل بل كله من داب الدين والتكوى والرحمة فيش مشاكل والدنيا فيه هذا هو الذي عناه الله عز وجل بقول خطوات الشيطان لا تتبع خطوات خطوة وراء خطوة وأنت لا تدري حتى وقع المرء في الشيط ما الذي أهلك قوما واحد أنهم كانوا يحبون الصالحين فلما مات الصالحون قال الشيطان اجعلوا لهم تماثيل تذكرك بهم اللي يود وسواع وغيث وعوقى ومسرة اللي وصلت فعلا عملوا شويه اسنان ده دا دا ود وده شواع وسع عشان ايه يفتكروهم ده اللي بيفتكروهم